م و س ل ع ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م س ح ا ا ن ذ ي أ ر ى بعده ل ل ا ا من ل م س ج د ا ل ح ر ا م الاسلاميه ج د ا ن ا ت ن إ ن ك ه ا ل س م المصير م ي وآتينا ع و س ى ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ن ا ه هدى ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل أ ل ا ت ت م ن د و ن ي و ك ل ا ذ ر ي ت م ن ن ح م ل ا ه ع ن إنه كان و شكورا عبدا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض أ مرتين, مرتين ولتعلن علوا كثيرا ً ف إ ذ ا جاء وعدوناه ما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاسوا, فجاسوا خلال الديار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 وان اسدتم فلها فاذا جاء وعد ا ل آ خ ر ه ليسوا وجوهكم, وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى أ ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي ه أ اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الذين ي ع م ل و ن ا ل ص ا ل ح ا ت أ ن لهم أ ج ر ا كثيرا وأن ا ل ذ ي ن ل ا ا يؤمنون ب ل آ خ ر ة ع ت ا ل ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا و ي د ع و ا ل إ ن س م ا ب ا ل د ع ا ء ه ب ا ل خ ي ر وكان ا ل م ن س ا و ع ه ا و ج ع ل ن ا ا ل س ي للعلوم و ا ن آيتين ه ا ر ف ا آ ي ل ا س ل ي ل ل و ج ع ن ا آ ي ة ه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 و م و س و ل ه يوم ا ل ق ي ا م ة ك ت ا ب ا ي ل ق ا ه م ن ش و م ا ك ل ا س ك ا ل ي و م ع ل ي ه ا س م ن ا ت ف إ ن م ا يهتدي ل ن ف س ه ومن ا ل ف إ ن ى ما يضل ع ل ي ه ا و ل ا واسرة تزر مزر أ خ ر ى وما ك ن ا م ع و ي ن نبعث حتى ر س ربحيه ذات ة أ م ر ن ا ج ت ه ا ففسقوا ف ي ه ا ف س ق و ا فيها فحق ع ل ي ه ا ا ل ق و ل ف د م ر ن ا ه ا ت ل س ي ر ا وكم أ ه ل ن من ا ا ل ق ر و ن من ب ع د ي و م وكفى بذنوب بربك ع ا د ه خ ب ي ر ا ب ص ي ر ا م ي ه كان يريد ا ل ع ا ج ل ت عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها, يصلاها مذءوما مدحورا واخفض لهما جناح ا ل ل من الرحمه وقل رب ارحمهما قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا و شركه الهدى س ي و ش ر ك ب دعويه ل غير ربحيه ذات مضمون ا ا ل ش ي ا ط ي ن وكان الشيطان كفورا لربه واما َ إ تعرضن ََُِّْ عنهم َُُْ ب َ ت غ َ ا ء رحمه ََْ ة من ربك ََِّ ترجوها ََْ فقل َُ لهم َُْ قولا ميسورا ولا ََ تجعل ََْْ يدك َ م َ ق ُ و ن ه الى َ عنقك َُ ولا ََ تبسطها َََْ كل ُ ا ب َ س ط ِ فتقعد َََ ملوما ًَُ محسورا ًَُْ ربك موسوعه النابلسي ر ا للعلوم الاسلاميه ب ر ز ق م و إ ي ا ك م إن ق ت ل ه م ك ا ل ح ي ر ا وَلَا ت ق موسوعه النابلسي فَاحِشَةً ا س ب للعلوم ا و ا ت الاسلاميه ّ و َ موسوعه َ قُتِلَ َ ن ْْ م ظ ا ل ْ ن ا َ ل س ي للعلوم ْ الاسلاميه ََ إِنَّهُ اسماء الله الحسنى ا عهدتاها م و ل س و أ و ف ه النابلسي ك ك ي ل إذا ت م ز ن ت ق م ذ للعلوم ك الاسلاميه ا ل موسوعه ا ل ل كان النابلسي ل ل ع ل و ا ل ف ؤ ا د س ل أولئك ك ا ن عنه م س ؤ و ل ه تمش في ا ل أ ر ض م ر ح ا إ ن ك لن تحرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال ق و ل ا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 ف َ أ َ ص ْ ف ا ك ُ م ْ ربكم َُُّ بالبنين َْ واتخذ ََََّ من َِ الملائكه َََِِْ ن َ ا ً ا إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لتقولون َََُُ قولا ً عظيما ًَِ ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن لتذكروا وما يزيدهم إ ل ا نفورا قل لو كان م ع ه آ ل ه ة كما يقولون إ ذ ا لبتغوا الى ذي العرش سليما سبحانه, سبحانه وتعالى م و س و ت ع ا ل ى م ا ي ق و ل و ن ع ل و ا ب ي ر ت س ح ل ه ا ل س م ا و ا ت ت س ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ي س ب ح بحمده و ل ك ن ل ا تفطهون ت س ف ي ح ه م إنه كافر موسوعه النابلسي ذ ي ل يؤمنون ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى م و ح د ه و ل و ع ل ى د ا ه م ن ف و ر ا نحن ل ن ا يستمعون ب ه إذ ي س ت م ع و ن إ ل ي ك وإنهم نجوءا و إذ ي ق ل ا ل ا ل و ن إن تتبعون إ ل ا ر ج ل ا م س و ر ا انظر ك ي ه ف ل و ا فلا ي س ت ط ي ع و ن س ه ا و ق ا ل و ا أئذا ك ن ا عظاما ورفاتا م أئنا ل ب ع و ث ن خ ل ق ا ج د ي د ا ق ل ك و ن و الاسلاميه حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ب و و قل الذي فطركم اول مره فسينقضون اليك ه رؤوسهم ويقولون, ويقولون متاه م قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا ف م و ت ظ ن و ن إن لمفتم ع ه ا ق ل ي ل ا وقل ع ب ا د ي ي ق و ل و ا ا ل ي هي أحسن إن ا ل ش ي ينزغ ي ط ا ن ه م إن ا ل ش ي ط ا ن كان ل س ا عدوا م ب ي ن ا ربكم أ ع ل م بكم ربكم أ ع ل م بكم ان ي ش ا ي عذبكم وما أ ر س ل ن ا ك عليه وكيلا وربك أ ع ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض ولقد فضلنا بعضا ْ نبين على َ بعض َْ واتينا َََْ داود ََُ زهورا َ قل ادعوا ُ الذين ََِّ زعمتم َُْْ دوني ُِ فلا ََ يملكون ََُِْ كشف ََْ الضر عنكم ُْ ولا ََ تحويلا َِْ أ ي ه موسوعه أَضَرًا ي ر ن رَحْمَةً و ا و ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ن ح و ر إلا نحن موسوعه ل ه ا قبل م ذ ب ا ع ذ ا ب ا شديدا كان ذ ل ك ف ي ا ل ك ت ا ب م س ل و ر ا و م ا م ن ع ن ا أن ن ر س ل من ا إلا م ي ذ ب ب ه ا الأولون م ب ص ر ة ف و ل ه ب ه ا وما ن ر س ل ب ا ل آ ي ا ت إ للعلوم ا ل ن ا س ل ا ط بالناس, وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والشجرة ا ل م ل ع و ن ة في القرآن و ن خ و ف ه م م ف ا يزيدهم إ ل ا ط ق ن ا ك ب ي ر ا وإذ ق ل ن ا للعلوم ف س ج د و ا إ ل ا س ق ا ل ا ن ي ه قال موسوعه النابلسي ا ي كرمت ل ل ى ي و م ا ل ق ي ا م ة ل أ ح ت ذريته ن ن ك إ ل ا ق ل ي ل ا منهم فَإِنَّ م َ س و ع ه ا ُُ م َْ ل ن ا ء ً م ي ل ْ ع ُ و م ا و َ ا س ْْ ت َ ز ِ ل ا م ن إِسْتَطَعْتَ ْ ه ُ م ْ ص و ت ك و أ ج ل ع ل ي ه م و ج ل ك ن ا ب ل ف ي ا ل أ ل ا ل و م ا ل ا و ل ا د ع ه م وما ي ه وكثى شركه و ك الهدى ربكم ا ذ ي شركه دعويه فضل إنه كان لكم غير ربحيه ذات مضمون إ ل اجتماعي ف ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل عليكم ح ا م ي ا و موسوعه النابلسي و للعلوم ى ك ث ي ن ن ف ق الاسلاميه ت ف ي يوم تبعو س لقد كدت ت ر ك ه الهدى ي شركه دعويه غير ربحيه ذات و مضمون ل اجتماعي أ ل إلا طبيلا سنة من لا م و س و ع ل النابلسي ف ك ل ل ع ل و ل ا تجد ل ا ت ح و ي ل ا أقل م ي ه موسوعه النابلسي هذا ل ر ن من ك ل م ع ل فأبى أكثر م ا ل ا س ل ا كفورا وقال م ن ي رأينا